طالع على الافئده انها عليهم مقصده في امد ممدده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <تصفيق> انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Allahu Akbar Allah